بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت السابع والعشرون مرة أخرى خذه وإن لم يرتجع معروفه محضن إذا مزج الرجال مهذب حاشية مين إذا عد الرجال وقال الصلي في شرحه ويروى إذا غلث الرجال وهي رواية قاف ضاء أيضا أي خلط يقال غلثت البر بالشعير أغلثه بالكسر وقال ابن المستوفى ويروى إذا نزج الرجال وهو أحسن وقال وفي نسخة إذا عيب الرجال وفيها إذا خلط انتهت الحاشية البيت الثامن والعشرون وانفح لنا من طيب خيمك نفحة إن كانت الأخلاق مما توهب شرح البيتين السابع والعشرين والثامن والعشرين يقول خذ العبد إليك وأعطني من أخلاق ثماه وأحسن منه وإن كان الكريم إذا رفض رفدا لم يرتجعه القصيدة العاشرة قال يمدح لحسن بن سهل حاشيه جاء في سين على رأس هذه القصيدة وقال يمدح الحسن بن رجاء انتهت الحاشية البيت الأول أأيامنا ما كنت إلا مواهبا وكنت بإسعاف الحبيب حبائبا حاشية بل هذا البيت في سين بيت لم يرد في سائر الأصول هو تفرقن أيام حمدت نعيمها كذا كل أيام بعدن ذواهبا وأمامه بالهامش رواية الطولين بدل قوله تفرقن وبالهامش المقابل له ليس هذا البيت عند أبي علي يريد أبا علي القالي انتهت الحاشية الثاني من الطويل والقافية متدارك وقوله بإسعاف الحبيب أي بإسعافك بالحبيب وحبائب جمعوا حبيبة كأنه أيام حبيبة ثم تجمع على حبائب حاشية قال ابن المستوفى في شرح هذا البيت أي لم تكوني كالأيام وإنما كنت من نواهب الله تعالى ونعمه وكنت محبوبة بوصال الحبيب أي لأجل وصاله انتهت الحاشية البيت الثاني سنغرب تجديدا لعهدك في البكى فما كنت في الأيام إلا غرائب البيت الثالث وما ترك للشوق أهدى به الهوى إلى ذي الهوى نجل العيون إراباءب صد شبه موضع اجتماعه مع حبايبه وملاعبته إياهن بمعترك وجعله ما ترك شوق لا ما حرب وأراد بذل الهوى نفسه الرواية أهدى به الكرى إلى ذي ولو كان أبو تمام ساعده الهوى وعاين المحبوب لم يكن يقول ومعترك للشوق ولو كان الرواية أهدى به الهوى لم يكن له فائدة لأن الزيارة إذا أمكنت لا تكون من فعل الهوى فيجعل الإهداء له ومع ذلك فتكرار الهوى يشين البيت وهو بمعنى واحد وإذا رويت أهدى به الكرى إلى ذي الهوى سلم البيت من العيوب سلم البيت من العيوب وجاد وحسن حاشية أورد ابن المستوفى للمرزوقي كلاما كثيرا في هذا البيت زيادة على ما جاء به التبرزي هنا ليخطئ رواية اهدى به الهوى وليؤيد روايته, روايته اهدى به كرى فبعد قوله جاد وحسن يقول وهذه الطريقة ليست بمخالفة لقوله نم فما زارك الخيال ولكنك بالفكر زرت طيف الخيال وقد أخذ هذه اللفظة البحتري من أبي تمام في موضع فقال إذا ملكر أهدى إلي خياله شفى قربه التبريح أو نقع الصدى وعقب عليه ابن المستوفى بقوله الرواية ما رواه الصولية وسياق اللفظ في البيتين هذا البيت والذي بعده يدل على صحته وقول المرزوطي إن الزيارة إذا أمكنت لا تكون من فعل الهوى غلط بل لا تكون إلا من فعل الهوى ألا ترى إلى قوله وما زرتكم عمداً ولكن ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل فأراد أبو تمام أن الهوى حمل هؤلاء النجل العيون الربائب على أن زرنه انتهت الحاشية ونجل العيون أي واسعة العيون يقال عين النجلاء وامرأة النجلة ورجل أنجل والربائب جمع ربيبة وهي التي ترب أو يقام عليها من قولهم ربطت الطفل وربيته إذا أحسنت مراعاته والقيام عليها البيت الرابع كواعب زارت في ليال قصيرة يخيلن لي من حسنهن كواعب صاد يقول لعشقي لهذه الليالي وعجبي بها خيل إلي أنها كواعب البيت الخامس سلبنا غطاء الحسن عن حر أوجهن تظل للب السال بيها سوالب البيت السادس وجوه لون الأرض فيها كواكب توقب للسار لكن كواكب حاشية سين ولام ودال وهأباء لكانت انتهت الحاشية البيت السابع سليها العمرت القفر وهو سباسب وغادرت ربعي من ركابي سباسب الركاب الإبل المركوبة فأما الركاب في قول زيد الخيل وخيبة من يجير على غني وباهلة ابن أعصر والركاب حاشية في الأصول يجيب والبيت في الأغاني الجزء السادس عشر صفحة 51 وروايته فيه وباهلة ابن أعصر والكلاب والشعر والشعراء صفحة 246 وروايته فيه من يغير على غني انتهت الحاشية فقيل إنه أراد أن أسرى غني وباهلة كانوا يقرنون إلى سير ركاب السرج كما قال الآخر وأنا الذي إن تأخذوني عنوة أقرا إلى سير الركاب وأجنبي وقيل إن الركاب في بيت زيد الخيل إنما يراد به الإبل المركوبة وسباسب وبسابس قفر من الأرض حاشية قال الصولي في شرح بيت أبي تمام سريها العمرت يقول أمرت القفر بسفري وصار منزلي كالقفر لطرقي له انتهت الحاشية البيت الثامن وغربت حتى لم أجد ذكر مشرق وشرقت حتى قد نسيت المغاربة البيت التاسع خطوب إذا لاقيتهن رددني جريحا كأني قد لقيت الكتائب ويروى لقيت كتائب الكتيبة القطعة من الخيل وهي من قولهم كتبت الشيء إلى الشيء إذا جمعته إليه البيت العاشر ومن لم يسلم للنوائب أصبحت خلائقه طررا حاشر لام ودال س جمعا عليه انتهت الحاشية عليه نوائبا ومن لم يسلم للنوائب اصبحت خلائقه طرا عليه نوائبا طرا اي جميعا وهو من قولهم طررت الابل اذا مررت بها من ناحيتها والطر الجانب ويحتمل أن يكون قولهم طرا جمع طرة مثل برة وبر أي مررت بهم من جميع نواحيهم البيت الحاذي عشر وقد يكهم السيف المسمى منية وقد يرجع المرء المظفر خائبا البيت الثاني عشر فآفت ذا ألا يصادف مضربا وآفة ذا ألا يصادف ضاربا ويروى صارما بدل مضربا حاشيا روى الصولي مضربا بفتح الميم وكسر الراء وقال في شرحه فآفة المظفر ألا يجد مضارب يمتحن فيها نفسه وآفة السيف ألا يكون له من يضرب به وفي روى الآمدي فآفة ذا أن يصادف ضاربا وقال وهذا ليس بالجيد لأن الشجاع المظفر قد يقطع السيف الكهام في يده وكان الأجود أن يقال فآفة ألا أن لا يصادف مغنما أو مضربا يعني المظفر وآفة ذا ألا يصادف ضاربا يعني السيف لأنه جعل آفته في أنصار كهاما أنه لم يجد ضاربا يضرب به وفي هأسين ويروى ألا يصادف ماجدا انتهت الحاشية أي فآفة السيف القاطع ألا يجد رجلا شجاعا وهو المضرب وآفة الشجاع المضرب ألا يجد سيفا قاطعا يضرب به البيت الثالث عشر وما الآن من ضغن كواه توقني إلى الهمة العليا سناما وغاربا عين أي قدم امتلأ من الحقد وهذا مستعار لأن الضغن عرض لا يمتلئ به الجسد ولكن وصفه بالكثرة وهذا كما قال الراجز يا أيها ذا النابح نبح القبل يدعو علي كل قام يصل يقعي بكفيه كما يقعي الجعل وقد ملأت بطنه حتى أتل غيظا فأمس ضغنه قد احتفل حاشية الرجز في نوادر أبي زيد صفحة 49 وقال القبل ما أقبل عليك من الجبل وقوله أتل أي امتلأ عليك صخطا وغضبا وقال الرياشي لا أدري أتل انتهت الحاشية أتل إذا قارب الخطوة من الغضب ووجه آخر أتل أي صار بطنه كالتل وهذا مما سئل عنه أبو حاتم فلم يفسره وهو في نوادر أبي زيد وخفف اللامة والتوقل من قولهم توقلت في الجبل والسنام أصله للبعير وكذلك الغارب وهو ما قدام السنام ثم استعير لما ارتفع من شيء فقيل سنام الجبل وغوارب البحر البيت الرابع عشر شهدت جسيمات العلى وهو غائب ولو كان أيضا شاهدا كان غائبا جسيمات العلى ضخامها يقال رجل جسيم إذا كان له جسم ضخم البيت الخامس عشر إلى الحسن اقتدنا ركائب صيرت لها حاشية مين صيرت لنا وبها مشها رواية الأصل وقال الصوري ويروى لها البيد وهذه الرواية فيها س انتهت الحاشية لها الحزن من أرض الفلاة ركائب إلى الحسن اقتدنا ركائب صيرت لها الحزن من أرض الفلاة ركائب صاد يقول هذه الركائب قد ركبت الأرض فالأرض ركائب لها البيت السادس عشر نبذت إليه همتي فكأنما نبذت إليه همتي فكأنما كدرت به نجما على الدهر ثاقبا كدرت قضت من قوله تعالى وإذا النجوم كدرت والثاقب المضيئ وقد قيل المرتفع وهو بالضوء أشبه يقال ثقبت النار ثقوبا إذا أضاءت البيت السابع عشر وكنت امرأة ألقى الزمان مسالما فآليت لا ألقاه إلا محاربة البيت الثامن عشر لو اقتسمت أخلاقه الغر لم تجد معيبا ولا خلقا من الناس عائبا حاشية قال ابن المستوفى هذا من قول العباس بن الأحنف لو قسم الله جزءا من محاسنها في الخلق طررا لتم الحسن في الناس انتهت الحاشية البيت التاسع عشر إذا شئت أن تحصي فواضل كفه فكن كاتبا أو فاتخذ حاشية هاسين ويروى أو فالتمس وقال الصولي وهذا البيت لم يقع له جيدا انتهت الحاشية لك كاتبة إذا شئت أن تحصي فواضل كفه فكن كاتبا أو فاتخذ لك كاتبة البيت العشرون عطايا هي الأنواء إلا علامة دعت تلك أنواءا وتلك حاشية سين ولام وهابا وهذه انتهت الحاشية مواهبة عطايا هي الأنواء إلا علامة دعت تلك أنواء وتلك مواهبة عين بعض المتأدبين ينشد هذا البيت دعت على معنى دعيته يذهب إلى أنها لغة طائية وما يجب أن يكون الشاعر قال إلا دعت بفتح الدال ويكون دعت في موضع وصف للعلامة أي سمت من قولهم دعوت الرجل بكذا إذا سميته ودعوته إذا ناديت وأما إذا أنشد هذا البيت على دعت في اللغة الطائية فإن النصف الثاني يكون منقطعا من النصف الأول على أنه بيان له ولا يكون متعلقا بقوله علامة ولكن يكون الكلام قد تم ثم يؤتى بالنصف الثاني على معنى التفسير البيت الحادي والعشرون هو الغيث حاشية سين فأقسم هو الغيث لو أفرطت في الوصف عامدا لأكذب في متحيه ما كنت حاشية مين لم أكو إن تاتي الحاشية كاذبة هو الغيث لو أفرطت في الوصف عامدا لأكذب في متحيه ما كنت كاذبا البيت الثاني والعشرون فوى ماله نهب المعالي حاشية هأسين وهأباء ويربى نصب المعالي انتهت الحاشية فأوجبت عليه زكاة الجود ما ليس واجبا فوى ماله نهب المعالي فأوجبت عليه زكاة الجود ما ليس واجبا ثوى أقام وجعل ماله نهبا ليكسب به المعالي فهو يوجب على نفسه بجوده من الحقوق ما لا يجب عليه حتى يصل بذلك إلى المعالي البيت الثالث والعشرون تحسن في عينيه إن كنت حاشية في الأصول كلها إن جئت زائرا وانفردت شين برواية إن كنت انتهت الحاشية تحسن في عينيه إن كنت زائرا وتزداد حسنا كلما جئت طالبا البيت الرابع والعشرون خديم العلى أبقى له البذل والتقى حاشية مين وهأسين والنهى وقال الصلي ويروى أبقى له الدين والندى انتهت الحاشية عواقب من عرف كفته العواقب قاف عواقب من عرف أي ثناء وحمدا وذخرا وأجرا يبقيان له آخر الدهر ويكفيانه محظور العواقب البيت الخامس والعشرون يطول استشارات التجارب رأيه إذا ما ذو الرأي استشار التجارب عين إذا رويت استشارات بكسر التاء فتطول متعدية وهي من الطول أي يفضل استشارات التجارب رأيه إذا كان ذو الحزم مفتقرين إلى أن يقيس الأمور بالتجارب وإذا روي يطول استشارات بضم التاء فيطول هاهنا من طال الأمل وهو غير متعد وتكون التجارب هي التي تستشير رأيه إذا استشارها ذو الحزم حاشيه قال ابن المستوفى عقب كلام أبي العلاء هذا الذي عليه المعنى رفع استشارات ونصب رأيه والمعنى إذا استشار أصحاب الحزم التجارب طالت استشارات التجارب رأيه أي انتدت من الطول ويعدده قوله إذا ما ذو الحزم استشار التجارب لأن رأيه أحزموا وأغنى من استشارات التجارب وفي ذا قال الخار زنجي يطول بفضل رأيه التجارب ويسبقها من قولك طاولني فلان فطلطه وفي مين تطول وفي هأس يطيل انتهت الحاشية البيت السادس والعشرون برئت من الآمال وهي كثيرة لديك حاشية قاف إليك انتهت الحاشية وإن جاءتك حضبا لواغبا من روا بالضم فالمعنى وكلت أمر آمالي إليك وخرجت من عهدتها على كسرتها ورصاصة حالي فيها كما يقول البائع للبيع لما يتعاقدان عليه برئت اليك من كذا اي تملست حتى ليس لك ان ترجع علي بشيء منه ومن روى بفتح التائف المعنى قضيت حق كل امر نيط بك على كثرته وسوء حال اربابه وتعبهم كما يبرأ الرجل من دينه إذا قضى حاشية ذكر الصولي في شرحه الوجهين انتهت الحاشية عين برئت من الآمال يحتمل وجهين أحدهما أن يكون برئ من آماله التي كان يأمل عند الناس إلا أن أمله متعلق بهذا المنضوح ويقوي ذلك قوله وهي كثيرة والآخر أن يريد أنك بلغتني الآمال فلم يبقى لي أمل لم أبلغه عندك حاشية باء ونون وضاء لم أبلغه عندك ولا عند غيرك انتهت الحاشية ويكون قوله وهي كثيرة يعني بها آمال الناس التي تعرض للمادح وللمنذوح وقوله وإن جاءتك حدبا لواغبا أصل الحدب اللواغب أن يستعمل في النوق المهزولة المعيية لأنهم يصفون المهزول من الإبل بالحذب قال الأنصاري وراحت حدابير حدب الظهور بجتل من لحم بها. ويحتمل أن يكون قوله جاءتك حذبا يعني به إبلا وأضمر لدلالة المعنى على المراد وذلك كثير في الشعر ولا سيما في الخيل والإبل قال الشاعر أتتك كأنها عقبان ذجن تجاوب عن حناجرها ليراع يعني الخيل ويجوز أن يعني الحب اللواغب الآمال البيت السابع والعشرون وهل كنت, وهل كنت إلا مذنبا يوم أن تحي سواك بآمال فأقبلت تائبا القصيدة الحادية عشرة وقال يندح عياش بن لهيعة الحضرمية حاشية قال الصولي في كتابه أخبار أبي تمام صفحة 121 حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثني البحتري قال سمعت أبا تمام يقول أول شعر قلت تقي جمحاتي لست طوع مؤنبي وعندما مدحت بها عياش ابن لهيعة فأعطاني خمسة آلاف ذرهم وهذه الرواية على رأس القصوبة في نسخة لام من شرح الصولي امتهت الحاشية البيت الأول تقي جمحاتي لست طوع مؤنبي وليس جنيبي ان عذلتي بمصحبي الثاني من الطويل والقافية متدارك تقي أمر من تقاه يتقيه مخففا وجمحات من جمح الفرس إذا عز فارسه وقوله لست طوع مؤنبي أي لست مطيعه فجعل مصدر طاع يطوع قائما مقام اسم الفاعل كما يقار رجل زور أي زائر والجنيب المجنوب وهو هواه ونفسه وإنما يجنبهما غيره ولكن أضافهما إلى نفسه لتعلقهما به يخاطب عاذلته يقول عدلك لا يجدي نفعا معظم كلام الخطيب التبرزي في شرح هذا البيت من كلام المرزوقي كما جاء في كتابه وقد نبه على ذلك ابن المستوفى فقال الذي ذكره أبو زكريا كلام المرزوقية ووضع موضع قلبه نفسه فغيره بما لو نقله على وجهه كان أجود وقال الصولي في شرحه هذا مثل هذا مثل قول الرم لعمر إني يوم درعاء امالك لشوقي لمن قاد الجنيبه تابعه والمعنى يقول جنيبي لا يتبعني اذا قبلت علك ويرويه الناس حبيبي وهو تصحيف وفي ضاء النقد للمرزوقي على كلام الصولي هذا قال أبو علي إن بيت ذو الرمة معناه أني تابع لشوقي في هذا اليوم منقاد النفس والقلب له غير متأب ولا ممتنع والجنيبة في الأصل فعيل في معنى مفعول لكنه ألحق بإلهاء لينتقل من الصفات إلى الأسماء وجعله مثلا لقلبه ونفسه وبيت أبي تمام على العكس منه وذلك أنه توعد لائمته فقال احضري منعاتي عليك واتقي جمحاتي فيما تجذبينني إليه وهذا القبر من البيت يلاحظه قول المتنبي كثيبا توقان العوادل في الهوى كما يتوقى ريد الخيل حازمه انتهت الحاشية ويقال أصحب الرجل إذا تابع وانقاد والمعنى اتقيني فيما أتصعب فيه فإني لا أطاوع المؤنب إذا أنب وليس قلبي بمنقاد لي وليس قلبي بمنقاد لي اذا لمت حاشية من قوله لا يجدي نفعا الى اخر الشرح لم يرد في شين واثبتناه من نسخة ايباء ونون انتهت الحاشية البيت الثاني فلم توفدي سخطا الى متنصل ولم تنزلي عتبا بساحة معتبي من قولهم وفد عليه إذا ورد وأوفده غيره والمعتب الذي يزيل العتب في هذا الموضع وهو يستعمل على وجهين يقال أعتبه إذا أزال عتبه وأعتبه إذا أحوجه إلى أن يعتب صاد يقول لست أتنصل من صختك ولا أعتبك البيت الثالث رضيت الهوى والشوق خدنا وصاحبا فإن أنت حاشية سين فإن كنت انتهت الحاشية فإن أنت لم ترضي بذلك فاغضبي البيت الرابع تصرف حالات الفراق مصرفي على صعب حالات الأسى ومقلب البيت الخامس ولي بدن يأوي إلى الحب ضافه إلى كبد حر وقلب معذب البيت السادس وخوطية شمسية رشائية مهفهفة الأعلى رداح المحقب خوطية تشبه الخوط وهو الغصن وشمسية تشبه الشمس ورشئية تشبه الرشا رشائية تشبه الرشا وهو ولد الظبي ومهفهفة الأعلى يعني أنها ضامرة البطن ولا يوصف بالمهفهف إلا الخصر وما والاه ولا يوصف الصدر بذلك والرداح الثقيلة العجيزة والمحقب موضع الحقيبة وكنا به عن العجز وإن لم تكن ثم حقيبة لأن الحقيبة هي ما يجعله الراكب وراءه البيت السابع تصدع شمل القلب من كل وجهة حاشية وذال بعد التآمه انتهت الحاشية وتشعبه بالبث من كل مشعبي تصدع شمل القلب من كل وجهة وتشعبه بالبث من كل مشعبي تصدع شمل القلب أي تفرقه وأصل الصدع الشق وتشعبه بالبث أي تفرقه والشعب من الأضاد يقال شعبته إذا فرقته وشعبته إذا لأمت وفي الحديث ما هذه الفتية التي قد شعبت الناس حاشيه جاء فضاء قال الآمدي قوله تصدع شمل القلب وتشعبه بالبث معنا واحد ولولا قوله بالبث لصلح أن يكون تشعبه تضم أجزاءه وتلائم بينها لأن شعبت من الأضاد وكان المعنى حينئذ تصدع شمل القلب أي تفرقه إذا شاءت وتشعبه أي تضمه وتجمعه إذا شاءت كما قال في موضع آخر وعهدي بها تحيي الهوى وتميته وتشعب أعشار القلوب وتصدع أي تحيي الهوى بهجرها وتميته بوصلها انتهت الحاشية البيت الثامن بمختبل ساج من الطرف أحور ومختبل صاف من الثغر أشنبي عيني يختار فتح الباء من مختبل ليكون موازيا لفتحها في مقتبل ويكون قد جعل فطور العين من الافتبال ولو كسرت الباء في مقتبل, في مقتبل لكان كسرها في مختبل واجبا والكسر أوجه من الفتح لو كانت الكلمة مفربة لأن كون الفعل للطرف في هذا المكان أمكن وإذا رويت مقتبل فهو من التقبيل وإن كسرت الباء فالأغلب عليه أن يكون من المقابلة والاقتبال من التقبيل معدوم في الشعر القديم حاشيه وقال الآمدي فيضاء وقوله بمختتل ساج أي يخ ومقتل بنظر ومقتتل صاف يريد قتله الحب واقتتله الحب كأنه اعتمد ازدواج اللفظتين بقوله مقتتل ومقتتل انتهت الحاشية البيت التاسع من المؤتيات الحسن والمؤتياته مجلببة او فاضلا لم تجلببي حاشية وقال او ما يأتي استكمال للحاشية السابقة وقال الخارزنجي مختتل خديعة ومقتبل موضع القبلة وفي الحاشية مقتبل حديث السن وروا ابو زكريا محتبل بالحاء المهملة محتبل بالحاء المهملة وقصر الباء من قولهم استاذه بالحبالة انتهت الحاشية ونعود الى البيت التاسع من المعطيات الحسنى والمؤتياته مجلببة او فاضلا لم تجلب بي حاشية بعد هذا البيت جاء في نسخة ميم بين السطور بيت، كأنه من كلام أبي تمام وهو تريك هلالا أو يقال لها اصفري فتسفر شمسا أو يقال تنقبي ورواه ابن المستوفى وقال ولم أر هذا في عدة مسخ انتهت الحاشية عين إذا رويت فاضلا فهو فاعل من الفضل يقال امرأة فضل اذا كانت في ثوب واحد وقد يقال ثوب فضل اذا لم يكن على اللابس غيره فان ثبت انه قال فاضلا وهو يريد الفضل فهي كلمة لا تعرف في كلام المتقدمين وانما المعروف تفضلت المرأة اذا كانت فضلا كما قال لدى الخدر إلا لبسة المتفضلي حاشية بيت امرئ القيس في معلقته فجئت وقد نبت لخدر خيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي انتهت الحاشية ولو رليت ناصلا حاشية قال ابن المستوفى هذه الرواية التي تكلفها أبو العلاء نافرة وقال وقد رؤيت مجلببة أو حاسرا أو عاقلة انتهت الحاشية لكان المعنى صحيحا واللفظ مستعملا كأنها نصلت من اللباس أو خرجت منه البيت العاشر لو أن امرأ القيس بن حجر بدت له حاشية هاميم انبرت له وقد ذكرها ابن المستوفى وقال اي عرضت والاول اجود لعدم الضرورة واراد يصرف وصف ام جندب الذي وصفها به الى هذه المرأة انتهت الحاشية لو ان امرأ القيس ابن جحر بدت له لما قال مرابي على ام جندبي البيت الحادي عشر فتلك شقوري لارتيادك بالأذى محلي إلا تذكري تتأوبي عين قيل شقور واحد وجمه شقور وهو من قولهم حذخته شقوري أي ما أخفيه وأكتمه وربما قالوا شقوري في معنى حاجتي والبيت يحتمل وجهين قال الراجز وكثرة الحديث عن شقوري حاشية في نوادر أبي زيد صفحة اثنتين وثمانين قال الحجاج أو العجاج وكثرة التحديث عن شقوري مع الجلاء ولائح القتيري تات الحاشية وارتيادك افتعال من راد الكلأة إذا ذهب ليراه ويعرف موضع وتتأوى بي مع الليل يقال تأوبنا, تأوبنا الطارق والهم ونحو إذا جاء بليل صاد أي تلك حاجة لا قصدك إياي بالأذى في العذل البيت الثاني عشر أحاولت إرشادي فعقلي مرشدي لم استمت تأديبي فدهري البيت الثالث عشر هما أظلم حالي ثم تأجلي ظلامي عن وجه أمرد أشيبي أي أنا صغير السن وقد شيبتني عقلي ودهري عين جعل أظلم هنا متعدي وذلك قليل في الاستعمال وهو في القياس جائز وهو على قياس من قال ظلم الليل في معنى أظلم حاشية بعد أن أورد ابن المستوفى هذا الشرح لأبي العلاء قال قال الجوهري ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى عن الفراء وقولهم ما أظلمه وما أظواه شاذا فاستعمال أظلم حالي مع ظلم الليل ظلم الليل صحيح الاستعمال قياسا وعلى ما أظلمه جائز شذوذا وقوله إن حالي منصوب كانتصاب الظرف كلام غير مستقيم وقال وفي بعض روايته هما بمعنى الحقل والدهر وأظلم لازم وحالي الفقر والغنى وقال يجوز أن, يريه بق... أن يريد بقوله هما أظلم حالي الإرشاد والتأذيب لأن من يكون بهذه الصفة لا تستقيم حاله وإنما تستقيم حال من هو بضدهما وثنى حالي على عادتهم في تثنية بعض ما يخبرون عنه انتهت الحاشية انتهى الوجه الاول